باطله فيه, الرحمة باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مؤاكمن رحمولكم وبأس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا, الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله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 ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم. وقفينا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى مريم مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ابتدعوها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 فضل الله وأن الفضل بيد الله يحديه من يشاء والله ذو العظيم